الباب السابع والستون وثلاثمئة باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنه عليه حرام متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن ابائكم فمن رغب عن ابيه فهو كفر متفق عليه وعن يزيد بن شريك بن طارق قال رأيت عريا رضي الله عنه على المنبر يخطب فسمعته يقول لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفه فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 نقض عهده والصرف التوبة وقيل الحيلة والعدل الفداء وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوا مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه متفق عليه وهذا لفظ روايه مسلم